Oh, yeah, boy, yeah, انا بحيرة شوص و انك انا بحيرة بنامر بي كوكف جلالا وسمعنك امام انت وملاذ وحق احبنك بلملاحظ شفت كل الوصف منك بلملاحظ شفت كل الوصف منك ويتعبير الوصف بقو يتعبيره ويتعبير الوصف بقو يتعبيره اليك صورة شفت ما كنهبت صورة وجوب للزمان تتحول اسطورة جلدها وهم عيد صورتك نسورة جلدها وهم عيد صورتك نسورة ويتفسير الف غايه ويتفسير ويتفسير الف اللوت والموزع الوحيد لهذا العمل علي نزار ظل iphsasiyn shufak malik ihsasiy ما thilek ma qohet ma dwarit nasiy Husein ane b'mahabtik wa ane avbasiy Husein ane b'mahabtik wa ane avbasiy Yatea abbeera li isim enta Yatea abbeera Yatea abbeera li isim enta يا لانا ترد حروفك زجلانه هل بحيره شوص ونك هل بحيره يا ومضه كل شعر يا نغمتي ثاري حروف اسمك بدت وضعت افكاري لقيت اسمك شعر وتهابك اشع اسمك شعر وتهابك اشعاري صد السيره سمعك الهايم يا ابو فاضل احبك وانا لك <تأمل> قصيدة اليوم لك قادي وانا بهاي القصيدة اليوم لك قادي انا بغيرة عنيتك انا بغيرة انا بغيرة عنيتك انا بغيرة يا بو فاضل يا بو الغيرة نصا في حيرانه ترد حروفه بصوت الرادودا الحسيني ضياء الزبيدي والرادودا الحسيني تشير الموالي الكلمات للشاعر الحسيني عباس الموالي اما التسجيل باستوديو بركات المولى الإسلامية